كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمه واولائك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداوكم أول مرة اتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين